سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا نور السماوات والارض بنورك نصطضيب هالات انوارك تنير ما سكن قلوبنا من الايمان بك ضحى اليقين في آياتك وآلائك محى ظلمات الشك من نفوس عبادك منارات الأرض أضاءت بترديد ذكرك وتوحيدك ضياء جاء من الله فسجدنا لله تسبيحا وتنزيها اللهم اغمرنا بانوارك واحيننا في انوارك وتوفنا على انوارك واطلعنا على اسرار انوارك ولا تحرمنا انوارك فانا نعود بنور وجهك من السلب بعد العطاء اللهم اجعلنا من اوجه من توجه اليك ومن اقرب من تقرب اليك ومن افضل من سألك ورغب اليك اللهم اسقنا من بركات السماء واطعمنا من بركات الارض وذلل لنا ما ذللته للصالحين من عبادك الله بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا ويوقفونك بالذين من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 thing you صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين آمين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل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 وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَافِضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُ سمع اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ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 أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآلين فَأَنَّى قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ اخنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وانيبوا على ما فردت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين أو واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفسيا حسرة على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 المتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفاذتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحسنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك فَأَيْرَ الله تَعْبُدُونَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ نَعِيمًا فَمَاذَا تُجْرُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ من بل الله فاعبد وكن من All right. <laughs>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 وسيقى الذين كفروا الى جهنم جزمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم قد جننتها وقال لهم اخزنتها الم ياتب رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرون كافرين قيلوا ادخلوا ابواب جهنم مقاندين فيها فبئس مثوى المتكب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 ايذنا شاء فنعم اجر العاملين ودل الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الَّذِينَ اسْتَمَعُوا لِالْقَوْلِ فَاتَّبَعُوا أَحْسَنَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا حَامِيم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَفِي الرَّدِّ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ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 شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز آتي يوما إليك قد رحمت وذلك هو الفوز العظيم